الرحمن.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 لا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 إِرَبَّكُمَا تكذبان رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ الَّذِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يبغيان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 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالديان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه I'll never فبأي آلاء ربكما تكذبا يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم وناجا فبأي آلاء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 فما تكذبان فيهما ما عينا لنضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان لم يطلثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب